حصريا على موقعنا يبعدوا حبيبه و تسيبوني انا من غيركم كل مين تاني والاحزان بس كاني بدو واحد تاني شافني لكن حاسس هل قلبي مات منك يا جرار الدنيا دي بقت كرهانه صحاب تعبان تعبان مباراة سد كل اللي شوفته كان جراح وخيانته على خدرك انا كنت صاب كنت فاكر خيري في كاي بقاطعه تلعت عرس لا تكاب تلعت يومتك هبل وتزاي لكنك مصدوم أنا مغني مش بعرفه إيه سأصحب دار ابن يوسف إيه اللي بيكسار أبوي لحش على بال ما ترك كنت تبصاب وعلى بعض سويتلك <تصفيق> لو كان كنت ايب عليك تباكتو تباكتو او طرم انا كنت بطرق من الحدايا اللي اسمي اللي بتحضرن انا مصار مع اللي كنت جاي بطهنة بالقرائب اللي يا دنيا رب مالتنا بيكونو تعبين كل فيكم غايا لونو خطرين انا كنوش بيسونو دلوقتي كله جاي السيطة بيونو <تصفيق> بحياتي بابون من الاصحابنا مش مبسوط عايز احفر اللي بيدي اتبونو عظمات تبطع في علاوو عيني بكت زبتة بات Hahigbab ni Donia, saph bagra gawo sa filanza, filguray kabilang ni Mitpawang. Kaili ko tindi magdarik ni Dzard, hesti biko msho dahil sa karan. Sa ubang dimani kasi yabli dawa kani, ubayt magab gada ang nashak itani. Habita haba habita niki sa Zanani, ubi انا باكي في خات المال دكتور <تصفيق> طعباني اكتبلي رشدة تبقى حب بسد الحدة بعد يا ايا بنتا وامطا ايضا انا عنك بقى افضل خلطا انت من بعد حبك انا مش حايتي مالي لما جيتيني انت يا بنت مش الحالي من ساعت انا مش حايتي جواني وامتين يا بناتني انت باكي بابي تحتك كل